قَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَتِهِ الْلُمَزَةِ <تصفيق> الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَهِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُقَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُقَمَةِ نار الله الموقدة التي فَوَنِيَ عَلَى الْأَفِ إِذَا إِنَّهَا عَلَيْن مُصَدَّدًا نِّعْمَ الْمُؤْمِنُ